Oh, oh, Azt a hiányt, és azt a szófát, és ما انت ذاك اللي عشاك تغاب تاني اشهاد الله كل ما مرت طيوفك قلت يا رب تسعيد اللي مر بادي غيرك وقتك واحزانك تحوفك ما انت ذاك اللي عشاك تغاب تاني a ma B B B B ماني متخيل امانيك تطوفك مهاجتك راح تبكي من سؤالي حتى نشنت لياليك ظروفك ليش ترضى بالرخيص وانت غالي ماني متخيل اماني هاجتك راح تبكي من سؤالي حتى نشانت دياليك وظروف ليش ترضى بالنخيس وانت غال